أشهر أن محمد العبدالله السلام سوف نتكلمنا الشيطان لا. الشيطان نتكلمنا عن أن صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم ذكر مسألة الشيطان وعلاقاته باللسان كثيرة نحن قلنا بالدرس التربية نحن عايزين أن نترضى على ما يترضى عليه الصحابة وعند الله عنه كيف نرى الأشياء اللي ترضى عليها الصحابة بقوة ما تراقب عليه نفس إيه قوة الخدر بإمكان خدر إلي وجدنا من الحاجات اللي ذكرت أم كثيرة طرق مختلفة مسألة الشيطان في علاقاته بالنساء وعداوه إلي الشيطان ولذلك هذه المسألة من المسائل الفضولية المهمة اللي ما تتمكن من العبد استخد هذا الشيطان عذوب كما قلت على إن الشيطانة لكم عذوب استخدوا إيه عدو. إنما يذكر الزهده يكون من, من أصحاب الثاني فمهم جدا ان الواحد يثبت الشطنه عدوما بحق ويعادي هذا الشيطان ويعرف طيبته في الاخاء وايه ولا يعني إيه؟ ما يمشيش وراء هذه الايه هذه الطيب وتكلمنا من مره في مساله البدايه اللي الملائكة وكان معهم إبليس بالسجود لي، آدم سجد وفلام ولم يسجد الإبليس، وتكلمنا ما الذي كان سبب في عدم اجتماع الإبليس لأمر الله عز وجل هو الإيه مرضين من أمراض القلوب العظيمة هما الكبر والحسد، وبيننا الكبر والحسد ممكن يكون موجود في العباد أو في العلماء أو في المجاهدين أو في المتصدفين. سيكون سبب في انتكاسهم و وتركهم بالدين الكليّ أو تركهم بالكذب. زي ما حصل مع إبليس، فبعدما كان من أعمد عباد الجن أصبح من أجرم أو أجرم مجرم خرق لهم بسبب هذين المربين العظيمين. نشوف على إن في الجسد مضى إذا صلحت صنّح الجسد يكون له إذا فسد الجسد يكون الا ألا غيره. إبليس من مشاكله اللي هو ما ربطش خروجه من الجنة من معصيده وإنما ربطها سيدنا آدم عليه السلام وده غلط وفي ناس كتيرة كده اللي هو اللي غلط ويربط الغلطة بالإيه؟ ده غيره ميربطش الغلطة بنفسه ميربطش الغلطة بنفسه فدي برضه من الأشياء اللي كانت سبب في جعل إبليس يتمرد أكثر وأكثر ويفضل طول عمره عمان ينتقم وفي الحقيقه هو الاشكاليه فيه مش المشكلة في ايه سيدنا هاله وبعدين اتكلمنا عن اللي ايه إبليس وضح خطته المنشوده رضي بما اغوينا لهم لهم ايه في الارض لو غنا اجمعين اتكلمنا على اللي هو ربي فانظرني الى يوم ايه سبعون والمفروض بقى لو يطلب النظره الى يوم البعث لكي يتوب ويندم في كل هذا الوقت على ما فعله بمعصية الله ولكنه لم يفعل ذلك وما ان الفرق بينه ومن سيدنا آدم فهو فعل المعصية وتكبر واستكبر واستمر, واستمر على الايه على هذا الاستكبار فاما سيدنا آدم فلما فعل المعصية تاب وأنابأ الله عز وجل. تاب وأنابأ الله عز وزي هنا الفرق بين المؤمنين والمجرمين المجرم يغلط يستمر في الغرط ويكادر أما المؤمن يغلق ويندم ويتوب إلى الله عز وجل ويرجع من من الخطأ إلى بعدين اتكلمنا على تخطيطه. فقال رب بما أرويتم زيننا لهم في الأرض ولعلهم اجمعين فحدد في هذه الآية ساحة المعركة وهي الأرض وحدد طريقته في الإذواء. وهو التزيين تزيين القبيح وجعله حسنا وتزيين الحسن جعله ايه قبيحا وهنا اللي دي طريقه الشيطان في كل زمان ومكان اللي هو يزين القبيح على حسن ويزين الحسن مزعله قبيح من خلال الشبهات والايه الشواك الكلام ده مهم جدا اهم من ايه من دروس العلم كلها انت فاهم عشان التزامك هو اهم شيء ودي من الحاجات اللي بتقوي التزامك بتخليك ثابت على الطريق ما حدش يتعامل معها بطريقة الويه؟ الرقائق اللي هي ايه بتاعت الناس اللي بوداد والمتزمين جديد الكلام ده برط أسألك قصة الشيطان مع إبليس مع آدم عليه عليه السلام ذكرت في القرآن في الأقلات المدنية والمكين كثيرا الصحابة تربوا عليها تربية قوية فلما تربناها زي الصحابة هيطلع زي الجيل اللي احنا فيه لاتنا تربنا زي الصحابة هنقرب شوية من من الصح يبقى الرايمين من جيل الصحابه ماشي ف فبيزين القبيح بجانب الحسن وزين الحسن بيزعلوا ايه القبيح هي دي في الاخواء عن طريق الشهوات والشهوات قلنا الكلام ده هنفصله بعد كده بالتفصيل ان شاء الله اكتر ويبين الناس اللي هتنجوا من مساويسهم وانواءه إلا عبادة منهم ايه المخلصين وفي القرآن مخلصين يعني هم الاخلصوا لله عز وجل ربنا أخلصهم من كيد الشيطان يجيب. وبعدين ان شاء الله النهاردة سنتكلم عن عداوة الشيطان أكثر حتى نستطيع أن نتبين لقد أخذ الشيطان على نفسه عهدا ليعادين بني آدم أجمعين ومن هنا يقوم بالهجمة الأولى على آدمي لحظة ولادته لامزره بالحرب فلا صلح ولا هادى إنما هي حرب ضروس هذه اللي الهجمة الأولى من أول ما المولود ليتولد عن أبي غيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم يطعم الشيطان في جنبه بإصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يطعم فطعن في الحجاب هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله ولذلك يستهل المولود صارخا من طعنة الشيطان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابناء مريم وأمه ثم قال ابو هريره اقرا ان شئتم وإني اعيذها بك ياتها من الشيطان الرجيم وهذا الحديث ايضا متفق عليه ان ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصياح المولودي حين يقع نزغة من الشيطان فهو حرب ضروس عداوه منذ بدايته عندما تولد هذه العداوه متمكنه في قلبه لا تخرج فايه فينزغك زي بالظبط واحد بيكره واحد كره العبا كده ماشي فهذا هكذا الشيطان ففرق بين عداوه الشيطان وعداوه الانسان يتضح في ان عداوه الانسان مهما كان عدوا انت ممكن بمصانعته والاحسان اليه ترده الى طبعه الايه الاصيل فيصبح لك ولي او على الاقل إيه تبتعد عن عداواته يعني ما عداكش ما إذكش اما الشيطان مهما فعل فلا ما لكش حل هو عداواته مترصخة في قلبه إلى قيام الساعة لا صدح ولا هودة كما قال تعالى في الفصلابن عداوة الشيطان الإنسان خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الإيه عن الجاهلين ما بالنسبة الإيه الناس الـ الناس اللي بيعادون واما إن ذرناك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله استعذ بالله انه سميع العلم قال سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي احسن السيئه الناس نحن اعلم بما يصفون وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين الشيطان ما يشحل فنغشر ربنا معانا استعذ بالله عز وجل منه واعوذ بك ربي اي يحذرون وقال تعالى ولا تستوي السيئه ولا, الحسن ولا تستوي الحسنه ولا الا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كَأَنَّهُ ولي الحبيب وما يلقاها الا الذي صبر وما يلقاها الا حظ عظيم دي عداوه الناس فتدفع بدالك احسن فهذا العدو اللدود ينقلب ولي ايه الحبيب بعدها على طول واما يندغمت بالشيطان ينسهم تستعذ بالله معك. معك. بالله من أمن كثير يقول فهذه ثلاث ليس لهن رابعة في معناها وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى المولاة والمصفان يعني واحد عدو إليك إنسي واحد بكره واحد كذا ادفع للتي هي أحسن أصل الطيب هي إيه؟ أرجعه وأما العدو الشيطاني بقى رشطان إنما من كثير إليه ويأمر بالاستعالة به لله يعني من العدو الشيطاني لا محله إذ لا يقبل مصانعة من إحسانا ولا يتغي غيره لكن لأدم لشدة العداوة بينه وبين آله آدم من قبل نشئ ثم من كثير بيوضح لنا في هذه ثلاث آيات اللي في فرق بين عد ال... العدو فرقه من إيه ال... الشيطان انسان عدو الله عز وجل يأمرك بالاحسان اليه ادفع الذي هي أحسن مش بالحسنه لا بالذي هي أحسن احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوه باكره كره العدا كأنه مش انسان عادي تأمر من شرط لا ولي حميم يعني حميم يعني إيه حبيب حب شديد وولي بقى يعني ينصره كمان يعني مش يحبك بس ده يحبك وينصره على اللي عادي ماشي. أما ايه؟ الشيطان ايه؟ لقوه عداوته للإمسان المتأصلة فيه منهاش حل إلى امتيام الساعة فليس بينك وبينه إلا العداوة وليس لك بينه إلا أن تستعيذ بالله منه وتلجأ إلى الله عز وجل أن يحميك ايه؟ منه ثم بعد ذلك نجد الشيطان يبقى إيه الهجمة الأولى منذ إيه؟ ولادتك طب عندما تنام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم كل الحديث يحاملها صحيحة سبتة يعقد الشيطان على قاسية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده فإن توضأ انحلت عقده إن صلى إن حلت عقبة عقد عقده كلها فأصبح رصيحا طيب النفس وإلا أصبح خبيثا نفس كسله. فايش؟ يبقى إيه؟ قال رسول الله عليه وسلم يا عقده الشيطان على خوفية إيه؟ أحدكم ثلاثة إيه؟ ثلاثة عقده. العداوة متصلة من أول ما تولد. طيب في يومك بقى العادي في عذابة بينك وبينك منها اللي انت من اثنان دي عقد عليك ايه ثلاث عوخت العلماء قالوا بعض العلماء قال اللي هي عوخت كده عاملة زي ايه يعني زي حاجة تأثر فيك من شر النفاش دي في الايه في العوخت حاجة تأثر فيك زي تأثير السحر بس ايه من ناحية النوم يعني تمنعك من اللي انت تصحر مثل ناحية من انت ايه تسطل <تصفر>. ماشي ثلاثة وقت يضرب على كل عقدة ما كانها. عليك ليل طويل ايه تسطل فمنها العقد الحقيقي اللي يرضع السحر ده ولكن هو مش ملوش تأثير عليه الا النوم يعني اللي يقص عليك ان انت تكسل يعني ايه تبقى مش قادر تقوم يعني ايه افهم المعنى والمعنى التاني اللي هو ايه بي لك وسواسه جامده مع العقد دي بحيث ان انت ايه نفسيتك تبقى ايه متمكنه من النوم مش عايزه تصحى فاهم ده جالنا ايه الحديث فيضرب عليك على ايه على كل عقده مكان عليك ليل ام طويل طاقه اللي هو يعني بقى يعني ايه يقعد يحسسك ان انت نايم فين استيقظ فذكر الله ايه الحاله طول. دي انت بتصحى بتصحى بالليل ماشي فإذا استيقظ فذكر الله مجرد ما تذكر ربنا الحمد لله لي دي بعد مع الممتنى وإليه النشور فانحل عقده فإنت وقضى فالحل إيه عقده فإن صلى انحلت إيه وقضى فلما يحصل كده يبقى طول يومه فأصبح نشيطا طيب النافس في طاعة الله وإلا أصبح خبيثاً نفسي إيه تستفضل فشفتوا يعني ممكن مثلا بيفرق بقى عامل الواحد مثلا يوم اللي قبليه مثلا يعني جنوب كتير او حاجة فده بيحسب حسب بكل اه اشيطان بقى بياثر عليك هقول لك دلوقتي ازاي العقد دي ما ما ايه ما تتحكمش منك يعني ان شاء الله ماشي وده يعني في علماء كثير من علماء قال لهذا الحديث في صلاة الليل فاللي بينام بحيث ما, ما يعرفش يصحى بالليل التصيب تشاء استقاطوا ده بعضهم قال الايه اللي صلوات الفجر قال ايه بس كتير علماء خالص صلاة الايه صلاة ايه صلاه الليل ماشي صوت الفجر بقى دي ما صوت الفجر بقى دي ده مضاعب توصيله ولكن كيف تبطل هذه المكيدة بالوضوء قبل النوم الحديث اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه وأن توتر قبل النوم ماشي كما في الحديث ما أصبح رجلا على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر سبيعنا براحة يعني شطان بإيه بتحكم فيك تحكم كبير كانت حاجة اللي أنت تقول أسطار النوم وأهمها بالنسبة لهذه المسألة اللي أنت تجمع تفسيك وتقرأ فيها المعوذات ثم تنفس فيهمة اللي أنت عارفين إيه ذكر النوم ثم تمسح بهمة مستطعة فإيه؟ من جسدك وتعمل الكلمة ثلاث مرات رابع حاجة اللي انت تقرأ آخر آياتين من سورة البقرة الحديث الآياتين من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة العلماء فالصر هذا حديث من الشيطان كفتاة إيه من الشيطان اللي بعد كده انت تقرأ آية البورسي طبعا عفتين حديث آية إيه؟ آية وكذلك اللي انت تقول باقي أفكار إيه؟ أفكار النبوة ومن اذكار النوم اللي انت تقرأ صورة من كتاب الله قال رسول الله عليه وسلم الحديث ما من الملئ مسلم يأخذه مرجعه فيقرأ صورة من كتاب الله إلا بعث الله ملتا يحفظه من كل شيء حتى يهب وحسنه الحافظ محجر حسنه. ويستحسن للأصور التبارك عشان هي فيها فضل في النوم ماشي؟ الشيخ يرى صورتين هنا منه؟ النوم ايه؟ المعوزتين من النوم كل واحد بالورق فخ الاخضر من الناس للطريقه دي تاكل دي كل واحد بالورق فخ الاخضر من الناس وبعدين تمسح على جسمك تعمل الكلام ده ثلاث مرات والذكر ده مهم جدا للحفاظ على النفس من الشيطان والحسد والاليات دي عموما اليوم كله النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منه يكثر إيه؟, ايه ثم تذكر الله بعد ما تقول اذكار النوم ثم تذكر الله حتى اغلبك النوم فعن فهنجاب رد الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوى الانسان الى فصراهم ابتدراهم ملك وشيطان فيقول الملك فاتيني وقلنا زمان في العقيدة اللي فيه ملك وفي شيطان لحد الاستب ماشي طيب فابتدراهم ملك وشيطان فيقول الملك اختم بخير يقول الشيطان اختم بشر فاذا ذكر الله حتى يغلبه يعني النوم فرض الملك والشيطان وبات يكلأه يعني اي يحرسوه فان استيقظ ابتدراهم ملك وشيطان يقول الملك افتح بخير ويقول الشيطان افتح بشر فإن قال الحمد لله الذي أحيى نفسي بعد موتها ولم يمدها في منامها الحمد لله الذي يمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن ذلت ما أمسكهما من أحد من بعده الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه داروا له الشيطان الشيطان وظل يضل يعني بصوا هو بالنهار هذا الحديث صححه الحاكم ووثق الذهبي هو بالذهبي يعني ينفخ الحاكم بيتقال الحديث قوي دي ايه قوي الجيد ايه صح ماشي فالشاهد اللي الشيطان واخدها عداوة باثنين بيعديك ويحاول ايه ما يصحاش قيام الليل ولا يصحيك الايه الفشل وكذلك يستهدئ الشيطان بمن أهمل قيام الليل ففي عن عبد الله بن مسعود قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح يعني نام ومقامش الليل خالص في الليلة خالص قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنه حديث متفق عليه الآن البقارية إيه ومسلم والعلماء فصلوا بول الشيطان في اظن انه يقول حقا يعني ماشي بس لو يعني وهذا يجعله وهذا يجعله يؤثر في الانسان بالايه بان يكسر الايه يكسر وكذلك يبتدي يعني يسخر منه ويستهبل بيه وكذلك فيه معنى اللي هو يتمكن منه في نومه تبتدي بقى يجيب له الاحلام المزعجه وقال وخال ابن يعني من لما اكتر حاجه بتخلي اصلا الانسان ينام بسرعة لما يجي بيفضل ينام مسعود رضي الله عنه حسب... من وخلاص قال الله عنه الرجل من الخيبة والشر ان ينام حتى يصبح وقد الشيطان في أذنه هذا فهم الصحابة كانوا حرسين جدا على إيه؟ على قيام الليل حتى لو انت الآن ما, تصحا ما تصحاش بعد وما تنام صلي قبل ما تنام عشان ما يبقاش عبد عليك الليل من غير القيام يبقى شوف العداوة حتى بالليل ده بالنهار توسطة تبلي ده بالنهار عمال ايه يوسوس لك انا متكلم وانت نايم يعني مفروض طبيعي ان انت ايه تفكر دا ايه اشتهد يوسوس لك وانت صواحي وانت نايم بقى فيه بقى حالك تبقش في حالك عداوة متمكنة عدوة إيه؟ تنغيص نومي وتحزين المسلم ومكائده أيضا أن يري الإنسان في منامه أحلاما مزعجة كي يحزنه ويؤلمه فقد رأى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال جاء عربي عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على إسره يعني وأيت في المنام كأن رأسي ضرب فإيه الضحرب مني يعني اتخلع مني وتفرج فانا عدتك ماشي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعربي لا تحدث الناس لتلعب الشيطان لتلعب الشيطان بك في منامك رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا: الرؤية ثلاثا الذي تراه في منامك ثلاثا فالرؤية الصالحة مشرة من الله ورؤية تحزين من الشيطان الشيطان يريد أن يحزنك ورؤية مما يحدث المرء نفسه يعني رؤية من انت عملت ايه تفكر في حاجة طول النهار فتشوفها ايه بالليه فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث به الناس يعني أول ما يشوف حاجة ما نمت وزعبه يقول يصلي بادي مش يطال يعني ما يتكلمش مع حاجة به وفي الصحيحين من حديث أبي قتابة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال الرؤية الصالحة من الله والإيه؟ والحلم من الشيطان فمن نرى شيئا يكرره فلينفث عن شماله ثلاثه وليتعود من الشيطان فانها لا تضره ما لا تضرب. يبقى لو جالك حاجه تزعجك تنفس عن شمالك ثلاثه كده ويقول بالله من الشيطان <تصفيق> بالله. ما مش لو حلم أصلا ايه؟ مالباش ما حد ده حتى رو حصد حبه يعني رؤية دي حتى اقول لو حاجة مزيدة يبق علامة ده ده مش طالب بصورة يعني الحلم يعني إلا لو فيها معنى التذكير يعني إلا لو فيها معنى اللي هي بتبين لك اللي انت اللي سيصد ده من هنا ماشي الله واحد قول الله ثلاث ماشي تمسح كل جسمك بيدك بايدك كلها بتعمل الكلام ده ثلاث مرات المسح والقراءه آه الاثنين. مرة, مرة, مره مره اه الاثنين عملته ده ثلاث مرات ابليس ما كانش ليس ما كانش ملك هو جن بس ربنا عايز اصطفى بعض الجن وجعلهم لأنهم عباد يعبدون الله مع الايه مع الملائكه فلما امروا بالسجود خانه واصل يعني ايه السبب الافات اللي كانت في قلبه في لم يسجد هو ما كانش ما كانش ملك مش ملك ماشي طيب يبقى الشيطان عداوته ليك متاصله لدرجه ان هو ايه حتى وانت نايم ما يسيبكش بحاول يخليك من تتحشل فك ولا تصلق قيام وآه ويحاول يسيطر عليك بالعُقد بتاعته وكذلك يحاول أن ينضف عليك نومك وآه ويهزلك كذلك الشيطان يضحخ من المتثائب وذلك لأن التساؤب ينشئ عن الكسل فيكون المتثائب في حالة لا يستطيع معها أن يؤدي الطاعات على أكمل وجه وإما يضحخ الشيطان أن المتثائب يكون في منظر غير جميل، ولذلك يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحزب العطاس ويقره التثاؤب إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه ان يشمته وأما التثاؤب فهو من الشيطان فليرده ما استطاع إذا قال هاء ضحق منه الشيطان اتفق عليه في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاؤب أحدكم فليمسك بيده على فيك فإن الشيطانة يدخله؟ لأن الشيطان هي يدخل ماشي وإيه؟ والعلماء قالوا اللي الدخول دخول حقيقي فهو يجري من ابن آدم مجرى الدم وكذلك دليل على السيطرة ودليل على إيه؟ السيطرة في الشخص ماشي؟ والعلماء قالوا لو أمر بقدم التثاؤب ورده ووضع اليد على فم لأن يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته ودخول فمه وضحكته منه السيطرة عليه. ناس شخطة. يبقى تجده كلها يعني ولا؟ اللي ما يخش مثلاً في التلات مكمل. ما يخش مثلا من الحين الأول يعني ك. طبعاً ما, ما أنت عم تسبت بالسونم مش هعمل حاجة. هو طبعا انت الأول بتحاول تمنع التساب بس ما قدرتش. خطي إذا. ناس. طيب يبقى الشيطان يبقى الشيطان على طول تسعات واحد يكرهك. فأي حاجة تضيئك، أي حاجة تضرك، يفرح فيك، يشمل فيك، صحيح، هو كده كر يعني فوق الوسط، رأيت اللي هو أي حاجة بيشمل فيك والنبي السلام ربك الصحاب على كده عشان يتخذوا نفس العداوة فتتعملش معاه وعمالي عاديك وانت يعني عادي يعني الموضوع بسيط لا، بعدوك اللي بكرارك عايز يوديك النار بأي طريقة فتتتعملش عادي بتعمل معاه نفس القوة، إن الشيطان لكم عدو فاتخدوه عدوك ماشي اين يبيت الشيطان في الصحيحين عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فان الشيطان يبيت على خياشيمي ان هو الاستنثار اللي هو اخراج الماء من الأنف بعد إيه؟ استنشاق يعني اللي انت تحط الميه وبعدين ايه تخرجها ماشي طيب العلماء قالوا اللي هو فعلا بيبيت على خاشيمه وعلى حقيقته إن الأنف أحد منافذ الجسم اللي بتوصل بيها للقلب ويعرف إذن القلب إيه أنا في الجسم مضغط يتصلحة إيه فبيحاول يدخل للقلب عشان إيه يفسده وكذلك هي علامة على اللي هي يعني اللي هو بيحاول يسيطر على إيه على الشيطان من من هذا المجل طيب ومن خططه الخبيثة روى الإمام أحمد بسند مصعي علي مسعود رجل الله عنه قال إن الشيطان طاف بأهل مجلس بأهل مجلس ذكر ليفتنهم فلم يستطع أن يفرق بينهم فأتى حلقة يذكرون الدنيا فأغرى بينهم حتى قفتن يعني خنؤ فقام أهل الذكر فحلزوا بينهم فتفرق يعني فكر لدرجة ان هو يفض مجلس الذكر بايه من الناس الوحش الناس الايه اللي عشان كانت تلاقي المشايف لو حصل أي بلبله والاخ عايز تقوم يقول له اقعد ما تقومش الشيخ على كل الايه الحديث ده فبيعرف النشاط بيحاول ايه يهرج مجلسا الناس تبعد عن الايه الذكر وكذلك أبعث جنوده لفتنه الناس رواه مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليس يدع عرشه يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فادناهم منه منزلا يعني اقربهم منه منزلا اعظمهم فتنه يجيء احدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امراته في فقال سيدنيه منه يقرب فيقول نعم انت انت ماشي. هذا الحديث رواه مسلم مسلم البخاري طبعًا تعرفين له وهذا يدل لك على ان الطلاق من خطوات الشيطان القوية ليه علشان بيضيع الأسرة كامله وبيسبب بعد ذلك بعد غيبة والنميمة ونعرض يسموا بعض ويكلموا على بعض ويشوفوا بعض ويعملوا بعض تبقى تفسد فكلها لها ايه بدنبان عليها حكات حرام كتيرة او تضيع الاولاد طبعا حاجة مشتورة فالأبي المسل عشر عليه قال قال رسول الله وسلم إذا أصرح إبليس بث جنوده في الأرض فيقول من أضل مسلما البستود تاج فيقول له القائل لم أزل بفلان حتى طلق أنته. قال يوشك أن يتزوج يقول آخر لم أزل بفلان حتى زنا قال أنت ويقول آخر لم أزل بفلان حتى يشرب قال أنت قال ويقوله أخر لم أذن بفلان حتى قتل أو حتى قتل فيقوله أنت أنت صرى أحمد المخلدان وصحف الألباني يبقى هو المقصود بقى إذا هو في النوم بيظل بحال يظلك وفي النهار ما إيه بيبعث صرايا بيبعث إيه صرايا وكذلك طبعا الوسوسك ماشي فيشككك في الإيه الدين ويشكك في التوحيد <تصفيق> ماشي ففي صحابه عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الشيطان احدكم او احداكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فاذا بلغه واحد قال له دي فليستعذ بالله وليا ليرتئي الشيطان بيحاول ايه يقول لك ان هو يشككك في الايه دينك وكذلك إيه لما سئل رسول صلى الله وقال قال له الصحابي إنا نجد في أنفسنا ما تعاظم أحدنا أن يتكلم به الحجات مش أدنين قال وقد وجدتم قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان في رواية ذاك محض الإيمان حديث إيه رواه مسلم يعني ايه بعد الصلاح اليمان ومحض اليمان اللي هو استعظمكم قالوا ان نجد في انفسنا ما يتعظم وأحدنا ان يتكلم به فالشيطان بيوسوس لك لحاجات غضب في الدين في العقيدة في كذا في كذا وكذا وانت مدائي فكونت مدائي ومستعظوا من يوجد الكلام ده يبدا دليل على اللي انت لا تريد ذلك اللي انت تخاف من ذلك اللي انت مؤمن مش عايز الكلام ده بس الشيطان هو اللي جاد ايه جاد ايه بيوسوس لك كذلك يوسوس للإنسان في صلاته فعن رثمان بن أبي العاص أتنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال عليه وسلم ذات شيطان يقال له خمزة فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا يجوز تقول إيه خمزة يجوز تقول إيه كون ذب، كنستقول يبقى في الخاء ثلاث, إيه؟ ثلاث أوجه. فإذا أحسسته بالله منه، يعني إيه؟ على يسوع قال تفعلت فأذهب الله علي. شيء. حديث إيراهموس، كل شوية لانه في سيرك يعني ولكن سيرك سلاسل ويوراكس او تركس او تركس حاول تركس او تركس او تركس او تركس او تركس او تركز او تركس او تركس او تركس او تركس او تركس او تركس او تركس او تركس او تركس او تركس او تركس انشطوا كل اللي وراك ما يجي لك لا ما انت لو تركز يعني لو انت ما ركزت يبقى بعد فتره كده يجي لك فراغ على الثانيه ولا حاجه فتعمل كده برضه و... مالك هو لو بيقول <تصفيق> له سيب انت قوم قول طيب قول له اللي ماشي ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهل سجدتين الايه <تصفيق> فالشيطان يدخل الانسان في صلاته من ايه؟ من اشياء حاجات تتعلق بالحواس الظاهره كما يعني لما لابن الرسول الخميسه اهداها اليه ابو جهل عليها علم عليها الوان كده وصلى بها نزعها بعد صلاته وقال اذهبوا بها الى ابي جهل انها الهبتني نفل عن صلاتي وقتوني بأمبيجانية أبي جهل اللي هي كانت سادة أبي جهمي ماشي؟ ففي حاجات ظاهرة وفي حاجات بطينة بقى لا تتعلق بالقلب والشهوات بخما لا تجعل الدنيا اي اكبر اهمنا ولا مبلغ ايه طيب كذلك يبقى الشيطان بيعديك بيوسوس لك عموما وفي أثناء الصلاة اللي هي ركن الإسلام الأكبر انت مفروض بتصلي قدام ربنا برضو بيحاول إيه يصرفك عن ربنا فيها ماشي وكذلك من أفعاله إيه النسيان ولقد قد عهدنا إلى آدم قبله فنسي وانا نجد إيه له عزم وقال صاحب موسى موسى عليه السلام فإني نسي فرحوتا وإيه وما الشيطان أن وإذا رأيت الذين يقودون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقودوا في حديث غيره وإما إن ينسي لنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع نهى الله الله رسوله أن يجلس هو او أحد من اصحابه في المجالس التي يستهدأ فيها بآيات الله ولكن الشيطان تبي ينسى الإنسان مواد رفضيه لهم، فهو جالس هؤلاء المستهزئين عليه نفعا، إما أن ينسى الشيطان فلا ذكر بعد الذكاء مع القوى العليا، فطلب نبي الله يوسف إلى السجين الذي ضم بأنه سنجو من القتل ويعود لخدمة الملك لخدمة الملك أن يذكره عند إيه الملك؟ فأنس الشيطان هذا الإنسان أن يذكره الملك للملك. نبي الله مجموع فما كنت يوسف في السجن بعض سنين لذلك ذلك يا إلهي ربنا أنه ناجم من ربنا عند ربك فإنسان الشيطان وذكر ربك فلابسه إيه في السجن بعض سنين وإذا تمكن الشيطان من الإنسان تمكنا من كلية فإنه ينسي إنسيه الله بالكلية استحمد عليهم الشيطان فإنه؟ فأمساهم ذكر الضغط ذلك عند الشيطان يا لأن حزب الشيطان هم غاصم فالشيطان كمان ينسيك كل ما له علاقة بالخلط وإذا تمكن منك تمكناً كاملاً ينسيك بقى إيه ينسيك ذكر الله ينسيك الدين بعيدك عن كل دي كل ما يستمع ومن وسائله إشعال العذاوة بين الناس. قضران بنقي بسنبيه مع رثمان بن عفان قال اشتري الخمر فإنها أم الخبائث. إنه كان رجلا في من خلق قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فعلى قطه امرأة غاوية فأرسلت إليه جارية أن تدعوه للشهادة فدخل معها فتفقت كلما دخل بابا أمر هدونا حتى أفضى إلى امرأة غاوية عندها أهلا ورغضية خمر فقالت إني والله ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الأهلا وتشرب تشرب الخمر فقطف كاسا فقال وقال زيدوني فلنجأني حتى وقع عليها وقتل الناس ناشي ومن مسائل كذلك القمار الميسر لأنها توقع بعضاة وتعبين الناس ومن مسائل الأذلام الذي كان يستقسم بها المتفاق قال تعالى يا الذين أمنوا إذنما الخمر والميسر والأمصار والأذلام سرد جيسون من عمل الشيطان فاجتنبوه لعبلاك وفلحوا إنما يريد الشيطان أيوك عبرناكم عداوة والبغضاء في الخمر والميسك ورسلتكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنزم ممتازن ما من تلك الوزارة أيضا الكلمة فإنها أحيانا تحمل على غير معناها فتنطع العداوة والبغضاء وذلك أمن الله بالقول الحسن بل بالذاته أحسن قال سبحانه وكل عبادي يقولوا الذي يحتاج إن السلطانة ينزل مش يسأل عداء منه إن كان الإنسان عدواً مبيماً في طريق القران القرآن مواجه رب استخابه إن كان الإنسان إيه؟ عدواً بس عدواً عدو مبيماً يعني واضح العداوة العداوة بتاعته الظاهر بس إحنا في الدرس المهارنا لكم إيه عدوة الشيطان بالضبط إزاي هي ومتحكمة ومستحكمة درجة ليه نتحاش هوادة حتى في أي وقت حتى وإنت نايم حتى وإنت تتساءل فما بالك بقى, بقى في الإيه في الأوقات الثانية الأوقات الثانية عمالي وسوس مالي ضل، مالي خليك تعمل الغضب فهم معا مكان الشيطان في الإنسان قال للجو السلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم تفق عليه وفي رواية أخرى إن الشيطان يبلغ من إدم مبلغ الدم ماشي العلماء قالوا اللي ده على ظاهره اللي هو أذن من إدم مجرى الدم ماشي وهذا يدل على كثرة وئي وتأنه لا يفارق الإنسان كالدم فاشتركت في شدة في الاتصال وعدم أي مف مفارق يعني زي ما هو زي كده وقلب عبات الشيطان جاسم على قلب إدم فإذا سهى ورفل وسوس وإذا ذكر الله خمس من هنا يتبين لنا أن الشيطان يستطيع أن ينفذ في جسم الإنسان لذلك يختار القلب مكانا له لانه هو القائد والأعضاء جنودهم فإذا سيطر الشيطان على القلب خضع كل لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا وإن في الجسد جضغة إذا صلحت صلح إيه؟ جسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب ولكن هناك قلوبا محاوط أو تحيط بها أسوار الإيمان وحصون التقوى وعليها حراس الذكر خلوب الشيطان لا يستطيع أن يدخلها إلا خلسة فإذا دخلها قام حراس الذكر فترده خارج الحصون مذموما مذموما طيب مزامير الشيطان. أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزامير الشيطان. ولما كانت الشياطين تصحب الجرس تخلت الملائكة عن البثقة التي معها جرس. فأبي هريرة أن صلى الله عليه وسلم قال تصحب الملائكة بثقل فيها كلب أو جرس. كذلك الجرس. جرس. جرس. نسي؟ أواه كذلك الشيطان لحاف. أبي هريرة رجال الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم من بات وفي يده ريح وغم فأحذى الطعام يعني فأصاده شيء فلا يلومن إلا نفسه يعني الشيطان حساس لحاس بالحسك يعني فاحذروه على أنفسكم يعني إذا إن كنت اغسل اغسري كويس من بات وفي يده ريح وغم يعني في الناس بتاكل ويتبقى في ايه في ايديها بقية الطعام او رائحة الطعام فلو حصل ده فأصابه مشاي الشيطان ضره فلا يلوم انه انه نفسه هيدوله ازاي يعمل الا الا ممكن يتعوض ده لا مش يتعوض بقى ممكن يبقى يعني حاجات اقرب ايه للضعف الاجبالي او ليه مس السحرة او المس الجندي اعلى حاجاتنا شبابه رأت المديرة والحاكم وحصناه من بعض. طيب. وفي صحيح مسلم عن جابر الأدريان وقال, وقال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. مش في الحديث؟ إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. حتى يحضره عند طعام. حتى الطعام. فإذا سقطت من أحدكم اللقمة، فليومرث ما كان بها من أذى. ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري بأي طعاله تكون البركة الشيطان عدو دي بكره واحد يعني عايش عشان يوليه النوم هو عشان كده والكره المتعندق في قلبي حتى إنه يحضرك في كل شامل ايه؟ من شامل أي حالة فايراء أو كبيرة عايز باقت عايز يكراك في عشرة فتساءب يضحك ويحاول يدخل ويضلك ويخلل كذا تأكل وتقع منك لغمة يأخذها عشان البركة تبعل عنك حاجات البسيطة ما بالك بل حاجات كبيرة ماشي كذلك الأسواق معراقة الشيطان قال سلمان الفارسي لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا ولآخرة من يخرج منها فإنها معراقة الشيطان وبها ينصب غارتها قال النووي رحمه الله شبه السوق وفعل الشيطان بأهلها ونيله منهم بالمعركة وكثرة ما يقع فيها من الداخل الغش والخداع والأيمال الخائلة والعقود الفسدة والنجش والبيع على بيع أخيه والشراء على شراء والثوم على ثومه بخط المكيال والميزان وقال وقوله وبها تنصب ينصب وعدته اشار الى ثبوته هناك واجتماع واعوانه إليه للتحديث بين الناس وحملهم على كل منزيه المعاملات المحرمه يعني <تصفيق> ايه بقى تدخل الواحد يعني يعني مثلا الفريز بيقول يعني أنت خش السوق للضرورة يعني فاللي بيظهر اول واحد بخر واحد ده اللي هو يعني حياته بالسوق ماشي طبعا ان بيشتغل بقى بيحسب يعني هو ايه بيعف نفسه كده. فالمقصود من المحاضرة بتاعت النهارده <تصفيق> ان احنا ندرك عداوه الشيطان اكثر فان هذه علاء مثلا كده اسمع كده العداوه لا تفارقك ابدا منذ ان تولى منذ تولى فكل ما يضيق يفرح الشيطان منه وكل ما يضرك ايه الشيطان منه وكل ما يكون سببا في خير لك يجعل الشيطان يا حديث يقول اذا جاءت السجده فسجد ابن ادم يقول الشيطان ويل له في ويل لي امر ابن ادم بالسجود فسجد يرتد سجوده فابين نجد هو بكره لك الخير في كل حال فمنذ ان تولد وي ويطعنك كما ذكرنا في الحديث الصحيحه وهذا الصرخ التي إذا تصرخه وأنت نائم يأخذ عليك ثلاث وقت يأتي لك في المنام وإي يأتي لك بالأحلام المزعجة التي تؤرقك إي يبول عليك إذا يبول في غرناك إذا لم إي تستيقظ في صلاة القيام أو فجر هنا إي منك إذا تساءبت ويدخل في من فمك. يبيح على خياله لكي يضر يخطط لك الخطط الخبيثة يبعث جنوده وغلاة الناس يوسوس للناس في كل وقت وفي كل حين يحاول يسعى لهم مش يكون بالله عز وجل في عباد المعاصي يوسوس في الصلاة يوسوس لهم في الصلاة التي هي العلاقة بينه وبين الله حتى الصلاة يجعلهم ينسونا بقدر الامكان ما فيه خير لهم وصلاح صلاح لهم خاصة لو كان إيه هذا الذي صنناه الدين يشعل العداوة بين الناس من خلال أشياء كثيرة من الخمر والميسر والأنصار والأسلام وكذلك من خلال الكلام السيء إن الشيطان إيه ينزل بينهم فذلك مكانه يجري من الآدم مجرى الدم وهو جاثم على قلبه ابن ادم وكذلك بينا انه لا يفارقه ان الشيطان يحضر احدكم عند كل شيء سين من شئين حتى يحضره عند طعامه فكل هذه الاشياء تبين لك تاصل العداوه بين الشيطان وبين الانسان وكيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم على ان يتخذوا هذه العداوة بمثلها عداوة يعني قبل العداوة دي عداوة ايه؟ زيها إن السيطان لكم عدو فايه؟ تتخذوه عدوة ذريته اولياء أولياء من دون وهم لكم عدو بئس للظالمين بدك تفهموش؟ ازاي بقى هو بيعاديك كل هذه العداوة مش مشاكل خالص أسويس لك عادي يميل لك عادي يضل لك عادي عادت الشيطان بعمل لك كده وسايب نفسك تدخل معهم إزاي يعني؟ ممنفعش هتو تتخذونه و درياته من دونهم وهم لكم عدو بإسل الظالمين بداية بإسل الظالمين الشيطان يكون لهم بدلا من ايه من الله ماشيك فمسألة بقى عداوة الشيطان و تأسرها لي مسألة مهمة رسام رضى عليها الصحبة، الصحابة قابلوا هذه العداوة بعداوة قوية، نجي، وقوة الإيمان إيه تضعف هذا الشيطان لا تستطيع استعان يأخذ أنامها، كما واضح الحديث من سلعة سيدنا عمر أنه إيه مسأله فجلا إلى سلك الشفان وإيه فجلا آخر، هو متجذر الشيطان عدو ومركز قوة الإيمان جامد ومشارك فريقه فشافان نفسه مش قادر يقرب منه، شيء مش, مش قادر عليه. إن شاء الله في المرات الصابقة نكمل إزاي بقى خطوات الشيطان وإزاي موقيته في النهواء نتغلب على الشيطان وما دخله إلى القلب والحبات كلها وقفات القلوب إن شاء الله نتغلب في المرات الشيطان ماشي؟ وإحنا بدينا إيه درس بالأخلاق وإحنا أصلك كل أخلاق مهمة لو إحنا منفكر في الانتدار أنا أفكر في المنظرة والحياة بتاعت العلم وكذا أنا تاني، بس هذا المفروض بفكر في نحن فهم دلنا نحن نعلم كذلك نلتزم في خلال التعليم التربية لعل ليس الرجل الذي سلف الطريق أو يعلم كثيرا من العلم ولكن رجل الذي ولكننا رجل حقا الرجل الذي سلك على كثير وحد أحد سلفه ذلك. في رواية الأحد الثلاث برضو ليس العجب من الثلاثة الطريق ولكن العجب في المدين هذا طبعا اللي يثبت على الطريق ويمشي فيه غاية أخره وهو ناجح لا يتزحف ضحف بل يبقى وفوديشف ماشي؟ رضونا عزيزي يحفظنا ويحفظه إن شاء الله بعد العشاء نتمنى الدرس